يرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء ما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثى ما إلا قيل سلاما سلام وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مضون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء 122-فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال أصحاب الشمال 125-في سموم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 فشاربون عليه من الحمين فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.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 وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى وَلَقَدْ علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نحن الزارعون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 لو نشاء أجعلناه أجاجم فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرو ومتاع للمقين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 إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا ذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذنتن تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدين ترجعونها